بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذل قوما ما أنذل آباؤهم, آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى لقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم آمنون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 وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ نَصْحَابٍ قَرِيَةَ إِبْجَاءَ إذ الْمُرْسَلُونَ إِذَا سَلْنَا إِذَا سَلْنَا إلَيْهِمْ ثَنِيَ فَكَذَبُوهُمَا فَعَزَزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمُ إلَّا بَشَرٌ مِثْلَهُ وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ وما أزل الرحمن من شئ إن أنتموا إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم لا وَمَا وما علينا وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إن تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا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 وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون آتخذوا من دونه آلهتني يردني الرحمن بضر إيه يردني الرحمن بضر إلا تغنى عني شفاعة شيئا ولا يوقهون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمن بربكم فاسمعون في لدخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جنب من السماء وما كنا ممزلين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 وامتاز اليوم أيها المجرمون ألمعهد ليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه إنه لكم عدوهم مبين وأن هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون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 أَوَلَمْ يَرَوَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلَتَ يَدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَا وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إن نعلم ما يسرون وما يعلنون أو لم ير الإنسان أن خلقناه من طفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم